إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت لانس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله كل إن اجتمعت الإنس والدن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون, لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فآبا ولقد طرنف ناتي فيها ذا القران من كل مثن فآبا فآبا اكثر ناتي الا كفورا فآبا استغلاته الا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 فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تكون لتجنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسكط السماء كما علينا كسفا أو تأتي بالله أو تسقط السماء فما دعمت علينا كسفا أو تأتي بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تأتي بالشاه والخلائكة صبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك أو يكون لك بيت من أو تغطى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ولن نؤمن لرقيك حتى تُنَزَّلُ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي وما منع الناس أن يؤمن أبعث الله بشرا رسولا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا وَلَوْ كَانَ فِي أَرْضِنَا مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ فِيهَا إِنَّا لَنَذَلَّنَّهُمْ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا لَمَذَلَّنَّ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ يَا رَسُولَ قُلِ الكَثِيرُ اللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلِ الكَثِيرُ اللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كان كان بعجاجه خبيراً بصيراً